م و س و ل ه ا ل ن ا ل ل ه ي للعلوم م ل ل ه ا ا م ي ن الاسلاميه يوم ا ك س ع 「さあ